وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ والخيل والبوار والحمير تركبوها وزين و يخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وهم جاءذ وان 50 الا هداكم اجمع اي وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّن رِّزْقٍ لَّكُمْ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِكُمْ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْأَنْهَارَ ஜி தூமிரா في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشهر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ غُرُون وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْكُبُوا دخرجوا من وحي اليتتلبثونها وترى الفلك وان ترى الفلك ماخرا في ولتتتم من فوقي لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ